أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نتابع كلامنا في الدرس السابق عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي اوردها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء في الباب الثاني من القسم الأول وبينا أن الشمائل تنقسم إلى قسمين الشمائل الذاتية التي تتعلق بذات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الهيئة التي خلقه الله عز وجل عليها وما فرغ الله سبحانه وتعالى فيها من الجمال والكمال الإنساني وهناك قسم ثاني وهو الشمائل الخلقية أي ما جبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد ذكرنا جملة منها كما أوردها الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى صردا فذكرنا العلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجودة والشجاعة والحياء وتوقفنا عند كلمة الحياة والكلمة التي تليها هي المرؤة والمرؤة هي اسم لحالة يكون عليها الإنسان بحيث يخاف أن يرتكب ما يعاب عليه سواء ذلك من الصغائر أو كان من الكبائر. يعني إذا كان يخاف ما يعاب عليه من الصغير فمن باب أولى أن يترك ما يعاب عليه من الكبائر بل من باب أولى أنه يترك بعض المباحات من المرؤة أن تترك بعض المباحات التي التي لا تليق بمستواك كما يقول مثلا كما يمثل العلماء كالأكل في السوق ماشيا وما وما إلى ذلك يعني الأكل في السوق ماشيا يعني أمر مباح ولكن الإنسان دوما كان ودو زلا يعني لا يأكل في السوق ماشيا ولكنه يعني يتنزه عن هذه الحالة لأن لأنه ينبغي أن يتصف بأخلاق عالية وشيم ساميه سامية فالمروءة هي أن يكون الإنسان يعني رجلا كما قال القرآن الكريم من المؤمنين رجال المروءه والرجولة بمعنى أن يكون الإنسان في مستوى أعلى من الأخلاق والصمت ومن الشيم كذلك والمكارم الصمت كثيرا ما يسمى الصمت حكمة ولكن هل الصمت مطلوب على الإطلاق أم الصمت عما لا يعني الصمت عما لا يعني أما الإنسان لا يصمت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصمت عن تبليغ الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصمت عن أن يقدم للناس ما ينفعهم ولكن الصمت المحمود هو عما لا ينبغي من حسن إسلام المرئي تركه ما لا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت فالشارع قدم قول الخير على مدى؟ على الصمت فليقول خيرا هذا أو لا فاذا لم يستطع ان يقول خيرا فليصمت اذا فالصمت عما لا يعني فالصمت عما لا ينبغي للانسان أن, ان يشتغل به وإنسان فعلني اذا كان رزينا وكان دام رؤه يكون كثير الصمت كثير التفكير كثير التامل رزينا حصينا حصيفا ثابتا يعني ما كيكونش خفيف ولا يكون ثابتا الصمت والتؤدة إذا كان الصمت في اللسان محمودا فالتؤدة في الجوارح كذلك محمودا تؤدة هي التأني هي أن الإنسان عندما يعني يأخذ أمرا يأخذه بتؤدة لا يأخذه على عجل فالعجلة دائما يعني أو غالبا ما توقع الإنسان فيه في الخطأ ولكن التؤدة تأتي دائما بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناه الاناه هي التاني هي الادا فيك فيك يحبهم الله ورسوله هي الحلم حلمي وتحمل عليه تحمل المكروه تحمل اذى الناس تحمل ما يعني ما يصدر من الناس تجاهك فما الفرق بينك وبينهم إذا قابلتهم بالجهل وقابلتهم بما يقابلنك به الفرق أنك إذا تحملت وصبرت فأنت سيد القوم كما قال الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير البذل والحلم البذل بمعنى أن تقدم, لديه أن تقدم لهم أحسن ما عندك والحلم بمعنى أن تتحمل منهم أقبح ما عندهم يعني شفت يعني تقابل أن تقدم أنت احسن ما تجد من مال من بشاشة من حسن خلق ويقدمون إليك اقبح ما يمكن أن يقدمه لك فأنت تتحمل وتسدي وتعطي كما قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لما نزلت قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى هذه الكلمات؟ خذ العفو وأمر بالعرف واعد عن الجاهلين قال لا أدري حتى أسأل جبريل فسال جبريل عليه الصلاة والسلام فسأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له لا أدري حتى أسأل رب العزان سيد الله عز وجل ما معنى خذ العفو وأمر بالعرف واعد عن الجاهلين فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعنى فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك يعني خيرك كله للناس وتحملك كله لشر لشر الناس إن الله أمرك أو إن الله أمرك أن تصل من قطعك مشي تصل من وصلك إيه؟ ليس الواصل بالمكافئ كما قال نبي صلى الله عليه وسلم هو وصلني أنا أصله جاء عندي أنا أنا مشي عنده مجاش عندي أنا أنا مشيش عنده هذه مكافأة يعني تكافئه على مجيئه فأين الفضل أي فأين الفرق فأين الزائد بماذا ترجح انت في الميزان بماذا ترجح عليه في الميزان الرجحان الميزان يكون دائما بالزياده هيك. تكون هذه الكفة زائدة على الأخرى يمكن تكون راجحة أما إذا كانت الكفتان مستويتين فلا رجحان فأين رجحانك على أخيك على من قطعك على من حرمك؟ إلى خير إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن عمن ظلمك هذا الحلم والأناه هذا الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذه الجملة مع الوفد دياله مع الوفد دياله عبد القيس فنزلوا وحطوا رواحي لهم بسرعة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلته هذا الرجل يعني لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقل دابته وبدل أو استبدل ثيابه ويعني وحسن حاله عاد من شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء آخيرا يعني فجاء في الأخير فقال من الله صلى الله عليه وسلم إليك خصلاتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات وهكذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى في شخصين خصلات جميلة يشجعه عليها ويعلنها بين الناس يتخلقوا بهذا الخلق ديال الأناس و... والحلم والوقار كذلك الوقار من بين المكارم والشيم الذي ينبغي أن يتسم به الإنسان أن يكون وقورا أن يكون وقورا والوقار هو الهيبة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان على حسن الخلق او لمن كان على سمت حسن وهدين, وهدين صالح بحيث اذا رايته تهابه كما وصفوا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اذا رايته بديهه أهبته واذا خالطه احببته يعني لشتي لاول مره تهابه كانه سلطان كانه ذو ملك وذو مكانه وذو جاه ولكنك إذا خالطته احببته لأنك بالمخالطه تجده لينا هينا سمحا كريما جوادا يعني لا يرد القبيح بمثله يعني إذا خالطته احببته واذا رايته هبته هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كانه يمشي كأنه في كما قال البصير في جلالته يعني كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقال لك إلى الشتيب حليلة كيتمشى ملك السلطان في, في, في, في حاشيته وفي جنده وفي وما إلى ذلك المعنى أن الوقار هو الهيبة التي يكسبها الإنسان انطلاقا من اخلاقه ومواقفه ليس الناس هم الذين يعطونه الهيبة ويعطونه المكانة ولكن هو الذي يكتسبها بماذا يكتسبها مش بالاستعلاء مش الوقار يكون بالاستعلاء بل بالتواضع عندما تتواضع للناس تكون لك هبة في نفوسهم تكون لك مكانة في نفوسهم وبالتالي تكون وقورا يحسب لحضورك حساب والرحمة من المكارم كذلك التي يتصف بها المسلم وهي من أهم وأكبر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة أن تكون رحيما بالغ القرآن الكريم مبالغة حقيقية مبالغه مبالغة كان المبالغة وكان المبالغة حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنفسه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن يصفه بكونه رحمة يعني أكبر بكثير من أن يصفه بكونه رحيما إن أرسلناك رحيما أه وما أرسلناك إلا رحيما للعالمين نعم هذه مبالغة رحيم كلمة رحيم فيها مبالغة يعني من صيغ المبالغة ولكن أبلغ منها رحمة أن يكون عين الرحمة ليس أنه متصف بها ولكنه عينها مصدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمؤمن ينبغي أن يأخذ من هذا الخلق نصيبا أنت ما تستطيع أن تكون عين الرحمة كالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنك تستطيع أن تكون رحيما يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحيمون يرحمهم الرحمن إذا تستطيع أن تأخذ بنصيبك من هذه الصفه فترحم خلق الله وترحم عباد الله وترحم أحد الكائنات الموجوده على في على هذه البسيطة على هذه الأرض وترحم هذا الفضاء الذي تعيش فيه وترحم هذا البحر الذي تستغله وترحم, وترحم كل ما حولك المؤمن حيثما حل وارتحل إلا وكان بردا وسلاما على على الكون كله يعني بعقله وغير عقله بعقله بحيه وجماده إلا وكان عليه رحمه المؤمن لا يفسد كما قال الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمشرك ويداته ولا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يعني لاحظ انه اذا كان كافرا، فإنه يهلك الحرطة والنسل. لأنه لا يعرف قيمة الحياة، ولذلك يدمرها. ولكنه إذا كان مؤمنا، فإنه سيحي. العكس يعني مفهوم مفهوم هذه الآية. أنه سيحي الحر يحيي الحرطة، وسيحي النسل، وسيسعى في الأرض صلاحا وليس وليس فسادا. يسعى في الأرض. صلحا وبالتالي يكون رحمة على كون كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على العالمين وحسن الأدب أيضا من من الصفات التي ينبغي أن تصف بها الإنسان أن يكون حسن الأدب أن يكون حسن الأدب أن يكون متأدبا مع الله أولا فالله أحق أن يستحيى منه ثماني يكون متادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقبل سنته ويجل امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يكون كذلك متادبا مع والديه لا ينزلهما منزله الناس فالوالدان رفع الله عز وجل منزلتهما ومكانتهما على سائر الناس قد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالد مباشره وبالوالدين وبالوالدين والإحسان والاحسان الى الوالدين والادب معهما وخفض الجناح لهما وبرهما من اعلى او من احسن او من اعظم ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان وطاعة الله عز وجل حسن الأدب من معاني حسن الأدب أو من نماذج حسن الأدب من الله عز وجل أنه كان يتغاضى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شخصا فعل شيئا وقال شيئا فينه يتغاضى عنه كأنه لم يسمع وكأنه لم يرى هذا من ازواجه أو من عبيده أو من أصحابه أو من أي الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع عورات الناس، فليس من الأدب تتبع العورات، فليس من الأدب نبش عيوب الناس لبحث عن عيوب الناس، ليس من الأدب، فالادب التغاضي، ليس, ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي الغبي، ليس السيد في القوم دياله، ولكن المتغابي هو السيد، شو أش المتغابي الذي يفعل كأنه لم يراك وكأنه لم وكانه لم يسمع فسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشر سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ في العمر عشر سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين إذا لم يكن في عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة وعاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم أزيد من ثلاثة وثمانين سنة هذا من ثلاثة وثمانين سنة لأنه مات في ثلاثة وتسعين في ثلاثة وتسعين هجرية في البصرة فقال يحكي عن عشرته للنبي صلى الله عليه وسلم قال عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله هنا نسأل نتسأل نقول لماذا لم يقول له النبي وسلم بمعنى انس في سن العشر الثانية ما بين عشر سنين إلى عشرين سنة زمان ما عمروغتها زمان ما كيديرش الأفعال المراهقين والناس اللي في هذه السنة دي. سيدنا انس رضي الله تعالى نعم متأدب يعرف الأدب طبع في مدرسة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طبع في مدرسة والدة دي أم سليم ولكن مع ذلك جل من لا أجل من لا يخطي لابد أن تكون له أخطأ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسبه على تلك الأخطأ فقال عشت معه أو عشرة وعشرة سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله نحن كي يدير شيء حاجة تبقى فيه ودائما تذكروا بها ذلك النهار درسي أو دي الله يذكرها ذلك دك النهار وانتهى الأمر شيء بس ما كي نحن دائما نفتح صفحة جديدة لماذا دا انت دائما انت كت... كت... كتقلبين هذيك الصفحه القديمه وتبقى تقرا فيها علاش درتي وعلاش درتي لا هذا دا غلط زي ما اللي نبش خصوصا في من كان معك في معاشره مستمرة فالنبش فيها يعني يوقع فيها مشاكل ك كال... ال... مع الابي وك الزوجي مع الزوجه كالشريك مع شريكه كالأستاذ مع تلميذه فهذه الامور لا بد ان يكون فيها نوع من التسامح والتجاوز أننا لا نأخذ بكل شدة والفادة ولكن نتجاوز ونعفو ونصفح لكي نتخلق بحسن بحسن الأدب والمعاشرة المعاشرة دخل فيها دخل فيها حسن الأدب يعني عندما تتعاشر الإنسان لا بد أن تتأدب معه ولا بد أن تنزله منزلته يعني من حسن الأدب أن تنزل الناس منازلهم يعني لا ينبغي أن تعملهم كإنسان واحد هو الرجل وانا رجل لا ما يمكنش هو, هو في في المستوى ديالو وانت في المستوى ديالك هو الله سبحانه وتعالى كلفه ماشي شرفه نعم شرفه ولكن خصنا نقدم كلفه بمهمه كبيره اذا خصنا ننزلوا في هذا في هذه المنزله الله هو الذي اقامه في هذا المكان اقامه في هذا المكان خصنا نعطيه حقه رئيسا حاكما قاضيا أستاذا شيخا ابا مربيا اي واحد في شيء منصب من هذه المناصب التي ذكرت بعدها إلا هو يستحق منا تقدير والاحترام وأن نعترف له بهذه المنزلة التي اقامه الله عز وجل فيها. ماذا نقول؟ أنا رجل وهو رجل. بحالي حلي بحل الأستاذ. بحالي حلي الأستاذ. ما له بيويهدر معايا. لسدي ما يمكنش. وأستاذك ومربيك قد تكون للاستاذ أخطأ ولكن احنا ما غادي على الأخطاء ديال. إحنا نقلب على الايجابيات وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسناته بألف بألفي شفيع ولأ حتى حتى ألف العلماء ألف العلماء في في ما يصدر من المشايخ من من الأمور المكروهة ما يصدر من المشايخ من العنف من الكراهية من الغضب من القلق من الزجر من الضرب أحياناً ولكن عندما يتحدث التلميذ عن هذه الأمور يستحليها قل كان يغضب علي فألزم بيته حتى يحدثني يعني بمعنى نجح في النهاية صبر لغضب شيغه ولنفرته منه حتى أخذ منه بمعنى يعني اقتنص منه العلم اقتنص منه أخذ منه العلم بالأدب والصبر والتحمل لمن ملك رحمة الله تعالى عليه كان يلازم بعض المشايخ كان يلازم بابه طول النهار ليخرج إليه ويسأل جاريته من بالباب فتقول له مالك يقول خليه خلاه واحد شوي شوف من بالباب مالك قال في آخر النهار يخرج فيحدثه في آخر النهار يخرج فيحدثه لأن شفه الجدية وشفه الحزم وعرف السيد فعلا في طلب العلم أما إذا كانت الكبريه في التلميذ قبل الأستاذ ما غيرت ما غاديش نستفد التلميذ هو متكبير قال عاو تنقل كان فيه التكبر حتى نتكبر عليه وش غاية يستفدو ما يمكنش هذه هي العلاقة بين أنس والنبي صلى الله عليه وسلم فأنس طفل أو سميه تلميذ أو سميه صحابي صغير يريد أن يستقي من معين النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيحاول جهد ما استطاع أن يقتنص من النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما يتصفه من, من, من المكارم والشيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الطفل في بيته وأنه تحت رعايته، ولذلك لا بد أن يأخذ بي بيده برفق ولين ويقول له يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما وكل مما لك هو, هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي كتعرفه اللي كتعرفه جميع وغيرها من, من الأحاديث قال وهي التي جماعها حسن الخلق يعني هذه المفردات هذه المفردات التي ذكر علي من قال هذه وأخواتها أي المفردات الأخرى التي لم يذكرها هي التي تسمى بمصطلح واحد وهو حسن الخلق يتخلق به الإنسان قال وقد يكون من هذه الاخلاق ما هو في الغريزة وأصل الله. بعض الأخلاق تكون في الغريزة والجبلة بمعنى أن الإنسان يولد حيا في الحياة أو يولد صبورا شيء واحد مثلا يمكن وهكذا من البداية دياله أو يولد شجاعا أو يولد حليما وهكذا يعني قد قد قال وقد يكتسبها إني قد يولد معها فتجده من اللي كان في المدرسة في البداية دياله هو دايما حشمان دايما ها وهكذا وكبر بهذه بهذه الصفات قال وقد يكتسبها بمعنى أنه كان في أحد ما أحد الأخلاق ولكن من الكبر وبعقله بدأ يفكره شاف الناس كيمتحوف هذه الصفات فبدأ يتخلق بها والتخلق كما يقول المثال التخلق ياتي دونه الخلق التخلق ياتي دونه الخلق والطبع ياتي دونه التطبع ياتي دونه الطبع والطبع شيء حاجة ما فيك طبع ولكن ملكة طبع بها كتحاول باش تخلق بها كتجي وهنا تتجل القدرة على التحكم في مقود الإنسان في مقود النفس نفسه التي بين جنبي يستطيع أن يخلقها بخير إذا شاء ومتى ومتى شاء يقول وقد يكون من هذه الخلق ما هو في أصل الغريزة وأصل التي لبعض الناس وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها ما في هذا الأمر ما عرفهاش ربما لم تسنح له الفرصة أن يعرفها ربما كبر في واحد المحيط أو في واحد المكان يعني ما يستطيع أن يكون يعني ترق بها بحده في واحد الوسط في واحد الجماعه معينة ولكن لما انتقل إلى جماعة أخرى أو إلى المدرسة أو إلى الكلية أو إلى الجامعة أو يعني وشاف والناس تكلم على المكارم الأخلاق والشياء وما إلى ذلك فبدأ, يكتسبها فبدأ يقتنصها عند أيدي يكتسبها ويكون له فضل الاكتساب يكون له فضل الاكتساب وهنا, وهنا أقول الذي يكتسبها خير من الذي كانت فيه طبعا الذي يكتسبها خير من الذي كانت فيه طبعا لان الذي كانت فيه طبعا ربما تكون فيه ضعفا ربما تكون هذه الصفات ضعفا فيه حي ما يقدرش يهدر ما يقدرش ما يقدرش فتكون هذه الصفات صفات ضعف وليست صفات قوه ولكن القوي الذي اكتسبها يعرف حقيقتها ويعتز بها ويفتخر ويحافظ ويحافظ عليها لأنه اكتسبها بإرادته يعني كان هنا الإرادة هنا وكان هنا القدرة على على تحويل بوصلة نفس الأمرابيسو نفس التي بين جنبي الإنسان ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبيل التي شعبع ولكن هذا اللي يكتسبها عنده الأصل ولكن وجلاه بين وبرز هذا الأصل من خلال الاكتساب والتخلق قال وتكون هذه الأخلاق دنيويه إذا لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة قد تكون هذه الأخلاق دنيويه قد يكون الصدق والعفاف والتؤادة تكون دنيويه إذا لم يرد بها وجه الله وهي الصفات التي نمدحها مثلا في غير المسلمين في بعض غير المسلمين فنقول يعني يصدقون لا يكذبون لا يخونون يعني لا يسرق لا يكون أموال أموال الناس. إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرها الناس عن غير المسلمين. والقرآن الكريم أشار إلى هذا. القرآن الكريم أشار إلى أن اليهود وأهل الكتاب بصفة عامة منهم من يتمنو بدينارين لا يوديه إليك. ومنهم من يتمنو بقنتار يوديه إليك. يعني منهم ومنهم ليسوا على سنين واحد ليس سواء انتمنوا بدينار واحد منهم مثلا انتمنوا بدينار لا يوده إليك ومنهم من انتمنوا بقنطار قنطار هو كترة لمن يودي إليك بمعنى أن هذه الشعب هذه الخلاق ليس لها وطن قد تكون في غير المسلم ولكن الفرق فين كين ويسميه العلماء يسميه قيم المشتركة قيم المشتركة والفرق فين كين المؤمن يريد بها وجه الله والدار الأخيرة بمعنى يريد الاجر على هذه الأخلاق هناك في الاخره والآخر يريد بها الأجر هنا يريد أن يكتسب أجر هذه الاخلاق هنا هذا هو الفرق سيكون دنيويه ولكن القضية يضح لحد الكلام دياله. هو يكتب للناس جميعا يكتب للإنسانية هو لا, يكسب هو لا يكسب للمجتمع المسلم المنغلق على نفسه إنه يكسب للإنسانية يقول ولكنها كلها محاس وفضائل إن سواء نريد بها وجه الله والدار الآخرة أو أريد بها الدنيا فهي في, مستوى في, في, في الميزان كلها فضائل ومحاسن بمعنى محمودة بمعنى محمودة بمعنى أن الإنسان إذا تعامل معنا وليس بمسلم وتعاملنا بأخلاق حسنة ينبغي أن نشجعه على ذلك ينبغي أن نقول له فيك خصلات أو خصال من خصال الإسلام هذه الخصال التي أنت تتمتع بها هي من خصال الإسلام نحن واياك نتنافس عليها نحن واياك نتنافس على الصدق ونشجب الكذب نحن واياك نتنافس على الأمانة ونشجب الخيانة نحن وإياك نتنافس على الحياة ونسجب الوقاحة وهكذا يعني هي قيم إنسانية مشتركة هل تجدون أحدا في العالم يقبل أن ينسب إليه الكذب؟ وإن كان من كان ما يقبل وإن كان يعبد البقر في الهند أو في يعبد كذا أو كذا ولكنه الكذب يقول لا الكذب أنا لا أكذب حتى وإن كان يكذب على كل حالة ولا يقبل أن ينسب إليه الكذب، وإن كان يكذب، وإن كان وإن كان، ولكن هل يقبله أن ينسب إليه؟ إذن خصلت الكذب شنيعة باتفاق بني الإنسانية، وخصلت الصدق مقبولة باتفاق جميع بني الإنسانية. ولهذا قال القاضي يا رحمه الله، ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة، اتفاق. أصحاب العقول السليمة، بمعنى ليس الشرع وحده هو الذي حسّنها، حتى العقول السليمة والفيطر السليمة أيضا حسنت هذه الأخلاق واعتبرتها حسنة. وإن اختلفوا في موجي بحسنها وتفضيلها، ويكتسب ويترز، كي رحمه الله وعليه، كيكتسب، كيكتسب بذقها. قال: ناس اتفقوا أصحاب العقول السليمة اتفقوا على أنها مزية، على أنها مزية. ثم قال: وإن اختلفوا في موجي بحسنها وتفضيلها. وخخسلفه شكون لاحسنها وفضلها وشجب يعني مقابلاتها او اضدادها هناك من يقول حتى في, في الطوائف الاسلاميه هناك من يقول العقل هو الذي يحسن ويقبح العقل هو الذي يفرز بين الحسن والقبيح وهم المعتزله مثلا ولكن اهل السنه والجامعه قالوا لهم لا الذي يحسن ويقبح هو الشرع مصدر التحسيني ومصدر التفضيلي ومصدر التقبيح في المقابل هو الشرع فاذا حسن الشرع شيئا فهو حسن وان كانت النفوس تكرهه كياته بعض الامثله بعض الامور تكرهها النفس ولكنها في ميزان الشرع حسنه مثل بسيط خلوف فم الصائمين كيف كي يكون خلوف فم الصائمين في اخر النهار ريحه كريهه ولكنها في الشرع اطيب أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الشرع ينظر إلى الغاية ولا ينظر إلى الحال ينظر إلى الغاية والغاية هي أن هذه الرائحة ناتجة عن طاعة الله عز وجل، ناتجة عن الصيام أن الذي نتج عنه خلو المعدة من الطعام، فعطت هذه الرائحة. إذا ما دمت ناتج عن طاعة الله عز وجل فهي أطيب عند الله من ريح من ريح المسك. إذا الذي يحسن ويقبح هو الشرع فلذي يقول هذا شيء جيد وهذا شيء حسن هو الشرع هذا فيما يتعلق ببعض الأمور وبعض القضايا التي قد لا يدرك العقل سرها أما الأمور العادية كأحوال الناس، أحوال مجتمع أحوال يعني ما يعيشه الناس من, من معاملاتهم وتصرفاتهم فإذا أجمعوا على أن شيئا كان حسنا فهو حسن كما قال ابن عباس كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن بمعنى أن الأمة لا تجتمع على ضلال فيما يتعلق بأمور تسير والنظام وما إلى ذلك من الأمور إذا أجمع الناس على شيء فهو حسنون من هذه, من هذه الناحية إذن فللعقول نصيب في تحسين والتقبيح وللشرع نصيب أوفر وللشرع نصيب أوفر خصوصا فيما لا مجال للعقل في إدراك حكمته كما متلنا بخلوف فهم الصائم إذن بهذه المقدمة قدم القاضي عياض رحمه الله تعالى للباب الثاني الذي يتحدث فيه عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى الفصل الأول من هذا الباب فقال الفصل الأول اجتماع خصال الكمال في محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر مجموعة من الصفات قال هذه الصفات اجتمعت في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منا، أنلقى واحد منا يشرف بواحدة منا، واحد فينا مثلا يشرف بالحلم، والذي بعده يشرف بالعلم، والذي بعده يشرف بالنسب، والذي بعده يشرف بالتأديت، والذي بعده كل واحد فيه، واحد الخصله يعني هذا الخصال يلخص منها كل واحد غادي يدي منه من منها. النصيب دياله. قال اذا كانت في كل واحد منا مثلا كان اذا كان يشرف بواحدة من او اثنتين ان اتفقت له ان اتفقت له اثنتين في كل في كل عصر اما من نسب فيكون شريفا من جهه من النسب او جمال فيكون شريفا من جهه جماله او قوه او حلم او شجاعه وسماحة حتى يعظم قدره في الناس ويضرب باسمه الأمثال يعني الخديع من اللي كيقرأ من اللي كيكتب ما كيكتب بحنا حنا بقاي فكرة شنو غير شنو غي شنو غي كتب في الجملة الموالية وكيحط واحد الماء إذا وسعد يتقف الإسلامية ويأخذ منها وينتقي منها كما ينتقي أحدنا طايب الطمر في طبق فيه أنواع من من التمر اللذيذة والجيدة عندما يقول واحدتين يقول مثلا تحاتم الطائي المعروف بهاش بالجود ها وحده وحده ولكنه اصبح دخل التاريخ بواحده وقص بن سايده الذي دخل التاريخ باش بالفصاحه وهكذا يعني يدخل التاريخ بخصلتين وحدتين فيكتب في به اسمه وكذا ويضرب به ويضرب به الامثال ويتقرر له بذلك الوصف يتقرر له بذلك الوصف بحيث لو لو قلت حاتم لقالوا لك هل تقصد الجود هل تقصيد الطائي يعني أصبح معروفا بالجود اكثر مما هو معروف بيش؟ باسمه في القلوب اثرى عظيمه ويتقرر له في القلوب اثرى عظيمه بذلك الوصف, الوصف. بمعنى الناس أن الناس يمتدحونه به ويذكرونه في النوادي فيقولون اجود من حاتم و شجعوا من فلان وأجملوا من يوسف الآخر وهو منذ عصور خوال رمام بوال وهو ناس كيمتحوه ويبرزوا هذه القيمة مع أنه أصبح رمة بالية أي أصبح عظاما نخيرة بالية أكل عليه الدهر وشرب ولكن, ولكن الناس ما نسوا تلك الصفة أو تلك الخصلة التي يعني برزته ورفعت شأنه في المجتمع قال فما ظنك بعظيم قدري من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إذا كان حاتم الطائي مشهور بالجود وأخلده التاريخ فماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره تسأل عن الجود فليس في الدنيا أجود من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن علامات جوده أنه يجود بكل ما يملك في وقت كان في أمس السحاجة إلى طمرة واحدة إلى شربة ماء ولذلك كنطرح هذا السؤال مثلا في الدروس يلن كان يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم فقير أم غني غني وش عنده <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم يمكت الشهر والشهرين وما توقض النار في بيته وش فقير ولا غني قيل فما تقتاتون ماذا تأكلون قال لسودان التمر والماء ولكنك حقيق فيما قلت هو غني صلى الله عليه وعليه الآله وسلم غني بما عند الله سبحانه وتعالى ولهذا لما جاء إليه رجل فقال له يا رسول الله قال له يا رسول الله قال يا محمد لأن ما زل ما في الإسلام قال يا محمد أعطيني لأسلمه أعطيني باش أنا أتخلف الإسلام قال له إذا بلا تلك الأغنام وممع من الرقيق فايلك الغنم والراقيق يعني الرقيق هم العبيد لكي يسرحوا ذاك الغنم خذ الراقيق ومعها الصرح ديالها فذهب الاعرابي وذهب بالأغنام ومعها الراعي وذهب إلى قومي فقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هذا هو الجد الجد من لا شيء هو لا يملك في داره شيئا ولكن هذا المال جاء عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الزكوات وعن طريق ما يقدم ما تقدمه القبائل للرسول صلى الله عليه وسلم من الهدايا فأنفقه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه واحده معتمدا على ما عند الله سبحانه وتعالى امثله في الجود في الجود كثيره كذلك شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا عليها ذاك النهار كذلك صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم كل صفه إلا والرسول صلى الله عليه وسلم فيها قدوة والرسول صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأسوأ صلى الله عليه وسلم قد عيد لا يريد أن يعدد الصفات التي يمكن أن يكتسبها العبد للرسول صلى الله عليه وسلم يقولك فيه هذه وزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات التي يمكن أن نكتسبها نحن من العلم والقدرة والشجاعة والقوة والحلم والعفو والصفح ومعيلا ذلك فيه ما لا يمكن أن يكتسب ما لا مجال للاكتساب فيه فقال فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا ياخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة لا تنال بكسب ولا حيله إلا بتخصيص الكبير المتعال الله سبحانه وتعالى يعطيها من فضيلة النبوة وما تكتشبش تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهامي لا تستدرج النبوة النبوة هي من الله سبحانه وتعالى من فضيلة النبوة والرسالة أن يكون رسولا هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى والخلى أن يتخذ عز الله عز وجل خليلا هذه ماشي أي واحد تخذ الله عز وجل خليلا خليلا هم خليل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين اللذان اتخذهم الله عز وجل خليلا والمحبة المحبة الحبيب حبيب الله من هو محمد صلى الله عليه وسلم بين النقاش قد يحبنا نحن وذلك الظنو به سبحانه وتعالى أنه يحب عباده ولكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة ويحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة كذلك يحببكم الله ويغفر لكم قولوا ان الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والاستفاء الله يستفي من الملائكه رسلا ومن الناس والاسراء والاستفاء كاين هذه الجامعه الله يستفي ملائكته ورسله وكان خاصا ان الله استفى بني كذا واستفى من بني كذا بني كذا واستفى من بني كنانه من بني اسماعيل بني كينانه واستفى من كنانة قريشا واستف من قريش بني هاشم مصطفى من بني هاشم فما زلت خيارا من خيار والاسراء لم يسرا باحد الا بالرسول صلى الله عليه وسلم والرؤيا رؤيه الله سبحانه وتعالى على قولين لان رؤيه الله عز وجل اختلف فيها بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج اختلف فيها هناك من يقول انه را ربه وهناك من يقول را ربه بفؤاده على كل هو قال والرؤيا هنا والقرب فذنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والدنو ثم ذنا فتدلى والوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى والش والشفاعة يشفع تشفع تشفعة تعطى والوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث للأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء إما بالأنبياء والمرسلين ليلة اليسرى والمعراج والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم يعني أنه يشهد للأنبياء والأمم نبي صلى الله عليه وسلم يوم يشهد هو وأمته يشهد هو صلى الله عليه وسلم وأمته بأن الأنبياء قد بلغوا وبأن اقوامهم قد كذبوهم قد أنكروا يشهد لهؤلاء أي الأنبياء ويشهد على هؤلاء ويشهد على هؤلاء كما ورد ذلك في القرآن الكريم وكما ورد في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة ياتي الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيسألهم هل بلغتم فيقولون نعم فيقول الله عز وجل من يشهد لكم قالوا محمد وأمته فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أمته بأن الأنبياء قد بلغوا وبأن الأمام قد كذبوا فيقضي الله عز وجل بما تقتضيه هذه الشهاده شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم شهاده امتي ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ونحن علمنا علمنا ان الانبياء قد بلغوا من خلال كتاب الله عز وجل وعلمنا ان اممهم قد خالفوه وكذبوه انطلاقا من كتاب الله عز وجل كذبت قبلهم قامونهين كذبت قبلهم قامو عادين كذبت قبلهم قامو لوثين كذبت قبلهم قامو إلى إلى آخره كذبت عادين المرسلين يعني القرآن الكريم بين لنا مواقف الأمم ومواقف الأنبياء وسنقدم الشهادة حسب حسب ماذا حسب ما بينه القرآن الكريم مش ما يقولون مش تولوا علشان أنتم ما كت شهادة علينا وإيش حضرتوا حضرتوا ف في عهد نوح ولا في عهد عاد ولا في عاد وش حضرتم تما احنا ما حضرينش ولكن عندنا ما هو أصدق من شهادة العين عندنا ما هو أصدق من شهادة العين وهو كتاب الله عز وجل فإذا رأت عينك شيئا وقال القرآن الكريم شيئا مخالفا فصدق ما قال الله عز وجل ولا تصدق عينك فالعين احيانا يخيل إليها أحياناً ترى شيئاً على غير حقيقته كما قال الله عز وجل عن آل فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني قد يخيل للعين أن الأمر على غير حقيقته يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولكن ما صرح به القرآن الكريم في ما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بأقوامهم وأممهم فهو صدق كله ما نحتاج فيه إلى شهادة العين وإلى من يعضد شهادتنا بشهادته هذه الصفات كلها وغيرها ذكرها امام القاضي عياد وأضاف, وأضاف لها مثلا سيادة ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فخر لواء المحمود. لواء المحمود يوم القيامة حيث يحمده الأولون والآخرون حيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة لكي يكون الفصل عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يعني الأنبياء يمرون عليهم وكل واحد يقول لست هناك أنا ما أستطيع هذا الموقف اللهم سلم سلم نفسي نفسي ونبي سلم يقول أنا لها ويحمل صلى الله عليه وسلم والبشارة والنذارة بشيرا ونذيرا والمكان عند ذي العرش مكين قول رسول كريم زي قوات إعداد العرش مكين مطاع أمين ثم أي والطاعة هناك حيث تطيعه الملائكة والأمان حيث وصل الله عز وجل بالأمين والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوسر وسماء القول قد سمع الله قول التي تجادلك مع قولك وسماء القول واتمام النعمتي والعفو عما تقدم وما تأخر في بداية سورة الفاتح وشرح الصدري في بداية هذا من الشرح ووضع الإسر في سورة آل عمران ورفع الذكر في سورة نعم الشرح الشرح ورفعنا لك عنالك ذكرك وعزتي النصر وعزت النصر نافتح فسنا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويديك صراط مستقيم وينصرك الله نصرا نصرا عزيزا ونزول السكينه السكينه والتاييد بالملائكه وايتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء الى الله وصلاة الله تعالى والملائكه إن الله وملائكته يصلون على النبي ما تزال القائمه طويلة ولذلك نقف هنا لكي نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقه المقبلة بحول الله نسال الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وصحبه حتى نرد عليه الحوض ونحظى بشفاعته يوم يكون له اللواء المحمود وتكون له الوسيلة والدرجة الرفيعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منص الله بقلب سليم استغفر الله لي ولكم